بنيني في الدوى في العاشر يا زهراء فدل المهدي لناصر يا زهراء, زهراء بنيني في الدوى في العاشر يا زهراء وفدل المهدي لناصر دا حائط زاهره انا واوله دي يا زهرة في دالي اللي وحده ونيران الضوم شبت في روحي من داب الجبد انا واوله دي يا زهرة فدا لي اللي بو جا وحده ونيران الضو ما شبك في روحي من جابو مجبدني في القلب العاشق نار يا فدا لي ما خلنا صر قابل العيدة حاير يا زهراء اه يا زهراء محلي في الدنيا عمر يا زهراء من بعده انا ودي انا ودي يضي القلبي وسادة والله حق جابدة من بعده انا ودي انا ودي يضل قلبي وسادة والله حق جبدال بنيني في الثواف العاشر يا زهراء او في دل المحي لناصر يا زهراء هي وبقابل العيدة حايف يا صفرات قاف ديلة لغالك لغالك شرف أبذل إلي أعيالي وباتشر في الحشر يمك يظهر راس الفخر في دين الغاليك الغالي الشرف وابذل في العيالي وباتر في الحشر يمت يضعي الراس الفخر عالي بنيني في دو في العاشر يا زهره يا فداله المحله نعصر يا زهره او العيد حائر أريد أطلع إلى الحامة ولا يبقى بالأوالي يا زهري وروحي من عيني تسيلي ومنديه شبالي أريد أطلع إلى الحامة ولا يبقى بالأوالي بنيني في دو في العاشف يا زهرة يا وفدل ما الهي لنا صر يا زهرة يا وبجان الحيد حائر يا زهرة يا يا زهرة لي يا زهرة والشارف لي يطيح يم كربلا راسي وقدم قلبي لازهامه وقدم اهلي وناسي ولالحوره افت روحي وراويها من احساسي وليش في العيده ظلها ولايت هاوه عباسي بني لي فدوه في, في العاشر يا زهرنا اي فداله المحيلان عصر يا زهرنا هاو بجد بين يا زهرنا و بقابل العيدة حاير <تصفيق> يا زهرة والشعر أفليه يطيح بكربلة ناسي و قدم جمبيه لإسهامه و قدم أهليه و ناسي روحي وراويها من احساسي ولا يشوف العيد ظلها ولا يتهاوى عباسي بني نفدوا في, في العاشر مو ما ابو علي فضل ما عندي اي وفدال او العيدة حاير يا زهر ابو علي أستاذي وبقابل العيدة حاير يا زهر والشعر أفليه إلى الشاعر الأديب عبدالله القرمج البحراني يا زهر والشعر أفليه يا ترى يحب كف لا راسي وقدم قلبي لسامة وقدم اهلي وناسي ويلا الحارة حبت روحي وراويها مين احساسك ولا يشوف العيد ظلها Uloidha wa Abbasih Benini fedwa fi al-ashir Ya